السلام عليكم النهاردة هم الجي اي تي الجي اي تي في الاول شوية حاجات كده اللي هي disease of mouse uh, oral cavity stomatitis البروتج uh, الحاجات دي هتكون لها بتتشرح معه في, في يعني البروتج والامراض بتاعت وال والحاجات دي دي كلها مع معه في, في هنبدأ على صول مع disease of الاسفجاس الاول هو طوله 25 فنطي ملوش اي وظيفة تانية هو وظيفته ان هو يوصل الاكل من الناوس لحد باقي بس مفيش له اي وظيفة تانية لا اي وظيفة ولا ابزورشان ولا اي حاجة الاسفجاس في له اثنين اثنين توم كده في ابر اسفجيال سفنكتر ولوور اسفجيال سفنكتر اللورس ديال البنكر هي اللي تهمنا دي اللي بتمنع ان الاكل يرجع من من الاستومك يرجع تاني يطلع في الاوسوفاكس بس هو دوت الموضوع بتاع ايه الاوسوفاكس في حاجة بقى عندنا اسمها الهيتاثيرني الهيتاثيرني ده عباره عن الهيرنيشن في البارت اوف ذا استومك انتو ذا شست يعني حته من الاستومك بتكون نطت وطلعهالي فين في الشست في الغالب بيبقى المشكلة عندي في ايه في الدي عندنا نوعين. سلايدنج هي تصهير نية. ديت بيحصل. رفلاكس للجسر الكونتينت. بيطلع فين للأوثوكس. في الكلينكالبكتشر. هيشتكي من ان محتويات المعدة طلعت عنده في الأوثوكس. هيشتكي من ايه؟ هارتباس هيشتكي من حرقان. الحرقان بيبقى ريترو بيحس كانه كأنه عنده وجع في المنطقة اللي وراء في الستيرنا. بيحس بلسفجة. وممكن يحصل بليدنج نتيجة اي جرح او اي حاجة فبيحصل بليدنج فبيحصل بقى هيماتيميسيس وميلي ممكن الانسان يجيله ال هيتصهيرنيه ديت وما يشتكيش من حاجه اديت تبقى حاجه مايلد خالص ايه هي الانفستيجشن بنعمل باريام صولو او ابر اندوسكوب بنشوف ايه ال... دي طبعا اشعه اكس راي خالص خالص بتدينينا الحكاية دي طيب ايه هو العلاج بتاعه العلاج بتاعه اللي هو يبدا وزنه يقل يبدأ ينام سيمي سيتنج كأنه قاعد شوية لأنه أول أنه ينام المخترات بتاعة المعدة بتكون راجعة كلها تاني للأسوبكس بس هو لو نام كأنه سيمي سيتنج أو قاعد شوية هيبقى بالأفكت أو جرافيتي الأكل بينزل غصبا عنه فين في المعدة ممكن نديره حدات تانية اللي تمنع أن الشام يبقى كثير كأنه تعالج بيتك ألصر لأنه هو اللي بيعمل هارك بيرن والحاجات دي كلها مشكلة ان الحمض لما ال HCL بيطلع كتير بيبدأ يعني في في الاثوباكس طب انا لو قدرت تقلل ال HCL بقى انا بالتالي عماجة إمبروغمينت للأعراض يعني مثلا انا ممكن ادله H2 بلوكر بروتون بامب انهيبتور اه فيه دوا كمان مهم قوي لازم ادله دواء اسمه دون اللي هو الموتيليم الدون بريدون او الموتيليم ده هو اللي بيخلي الامعاء تتحرك لأسفل كأنها تنزل لتاعة فانا بمنع حركة ان الاكل يبقى في اه طبعا فيه سيرجيكال تريتمنت بسيرجيكال تريتمنت ان شاء الله اه سنة جاي في البارا اسوفيجيال اه او الرولنج هيرنين ده جزء من الاستومت بيبدأ يطلع فوق خالص فين في الشيست بيعمل ايه بيعمل اعراض ميديا ستاينال سندرو بس جزء ان المعدة هو اللي بيطلع ولكن اللور اسوفيجيال اسفينكتر بتفضل لسه زي مكانها فين في القد من الكابتل فبالتالي ما عنديش اعراض الارتجاع انا كل اللي عندي هي اعراض الميديا فاينل سندروم اللي هو عندي حاجة غريبة موجودة جوه الشيت بتاعي ا مشكله ان احنا ممكن نتيجه الكونتراكشن بتاع الدايفرام يقطع البلاف سبلاي اللي بيغذي البوت من المعد فلما يقطع البلاف سبلاي يخل بقى فيه اسكيميا ماشي الاسوجيال اكاليزيا ده عباره عن و في موتيليتي ديسوردر أوردر في الأصفادك. الأسوكيك الأصفادك مش قادر يعمل ريلاكسيشن في التون بتاعته علشان يبدأ يتحرك الأكل كده. بالسبب بتاعه في الغالب بيبقى فيه دي جينيريشن في الماينترك نيرفاز بليكسس اللي موجود في الول بتاع الأصفادك أو في ريجن مع في نايتريك أوكسايت كونتينينغ نيرو اللي هي مسؤولة عن إن هي تعمل ريلاكسيشن. المرة دوت بنعتبر إن هو أتوني يعني كأن مفيش في توم. الكينات مبلش هيجي اشتكى من إيه؟ هو المرضات في الغالب بيبقى كومن اكتر في الميدل ايج في ميل بيجي عنده ديسفيج مش قادر يبلع بس انترنيت كانها متقطعه يعني مش مش على طول كل يوم كل يوم لا هو بيقول لك انا في فترات ببقى كويس وفي فترات ببقى مش مستريح عنده ريتروستينر في بين عنده ست بين ورا الستيرن بيحس بوجع ليه لان الاكل بفضل يتحوش فين في الاصدره كانه ورق الستيرن نتيجه ان الاكل يفضل متحوش فتره طويلة بيبدا الاكل دوت يتخمر وتيجي البكتيريا تتكاثر عليه وتعمل هاليتوز اللي هو ريحه ريحه الماوس بيبقى فيها ايه باد اور ممكن يحصل عنده شفت انفكشن نتيجه الاسبيريشن وهو نايم ولا حاجة ممكن يبدا الاكل والاورجانيزم او اي حاجة من الحاجات اللي فيها عفونه ديت تبدا تعملها اسبيريشن وتروح ايه الشت بيبدأ يحصل عنده مارك ويت هو مش عايز ياكل كل ما ياكل يحس بوجع بيبدأ يقلل الأكل بتاعه على مدى سنة اثنين ثلاثة عشر سنين بيبدأ يخسر عنده ماركل ويتلوس بس في ناس طبعاً على حسب الديجري بتاعة الأتوني اللي موجودة في ناس ما بيحصلش بيبقى الويتلوس نوت مارك. الانتفستيشن كل الانتفستيشن اللي في المنطقة دي بيبقى عبارة عن شنت اكس راي وب و إيه وباريوم سول. الشنت إكس راي هيبيندي إني ما فيش غاز في الفاندز بتاعت الصدمة. تبى البريوم سوله هلاقيه إن الاستقطاب إيه هلاقي فيه أتوني يعني ايه ال ديلايتد اسكوب طب الابر اندوسكوب الابر اندوسكوب ده احنا بنعمله علشان نشخص وعلشان نستثني ان في اي سرطانات او اي حاجة قافله السكه لان احنا قلنا هو عنده ديسفيج الاكل عنده بيتهرس ممكن يكون في سرطان هو اللي قافل السكه التريتمنت احنا ممكن نعمله له اندوسكوبيك دايليتيشن ان انا بخش في ستن وابدا اوسع الايه المنطقه اللي فيها المشكلة دي ايه حاجة حاجه طبعا كنتوا بتعملوها زمان اللي هي اندوسكوبيك بتيليوم توكسين عارفين ان البتيليوم توكسين دوت بيعمل ايه اه بيعمل ايه هو, اه هو عبارة عن نيورو توكسيك بس بجرعات ايه ثيرابيوتيك ممكن نديله بقى الناس الكبيرة منديله كالسيوم شانل بلوكر زي النيفيديب ايه طب مين الناس اللي عندهم مشاكل في الاوسوفيجوت وبيحصل لهم اسبيريشن فلازم ننصحهم من هم يناموا سيمي سيتنج الناس ديات اللي هي عند أسوبيجيال أكاليزيا والأسوبيجيال كانسر والأسوبيجيال رفلقس طيب في بروبلم بتيبي يقول يونج فميل عندها ديسفيجي ايه الدفرينشيل بتاعها يا إما عندها أكاليزيا يا إما عندها كولاجين ديزيز الكولاجين ديزيز هلاقي معها أذر سيستيميك ديسورتر لكن الأكاليزي هلاقي عندها انترميتد فور لونج ديوريشن أكاليزي يعني هتقول بقالي فترة طويلة عندي في بروبلم تانية بتيجي بيقول اولد ميل عنده بروجريسيف ديسفيجيا شورت ديوريشن فور تو مانس اند يعني راجل كبير فجاه جاله ديسفيجيا فجاء وبروجريسيف عنيف ده في الغالب بيبقى كانسر طيب السبب بتاعها فيها اسباب كتير <تصفيق> في الغالب بيبقى ميل ومدخن او راجل عنده فتره طويلة فكل شوية الحمض اللي بيطلع من المعده عمال يعمل इरيتيشن في واحنا عارفين ان من ضمن اسباب السرطان فضل يحصل عنده طويلة فحصل عنده اللي احنا بنسميه ده حالة طيب في ناس بتبقى عندها في الباثولوجي بقى عندنا بيحصل فيه alteration في اللور يحصل في في الـ الـ بتاع ده بكل الطرق اللي احنا في اي خلصات. ممكن ينتشر ممكن عن طريق البلط ممكن عن طريق الليمفاتيك هيشتكي من ايه ايه الكلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر كلمة, كلمة عنده ديسفيجيا فجأة ورهيب لكل حاجة بقى سواء للسليويد او للاكل العادي بحصل عنده ويتلوس نتيجة انه هو اصلا سرطان ونتيجة انه عنده سكة مقفولة ومش قادر يأكل فهو بدأ يسكه عنده انريب جسفجية بيحصل ميديا ستايمل سيجروم عندي حاجة غريبة موجودة جوه الشيط بكابتي ممكن يحصل عنده سكشيال اوبستراكش بيحصل بسكالتي في ايه فلوس ممكن يحصل عنده قف وإيه؟ وبالموناري أصبير ريشن الانفتيجيشن احنا قلنا كل الانفتيجيشن هو عبارة عن شت إكس ري باريام اسوالو اسوفيجية الاندوسكوب وممكن نعمل سي تي اسكان علشان نشوف حجم التيومر قد إيه بس في الباريام اسوالو بيبان إن الاسوفيجيس عبارة عن ري ريد تيل الابيرانس كأن عبارة عن منطقة واسعة آوي وبعد من منطقة الواسعة دي العامل زي دي الفاقر التريتمنت احنا ممكن نعالجه سيرجيكال ريستركشن احنا نبدأ نشيل السرطان ده بس لو كان في الاول طب ممكن نعمل حاجات بقى ثانيه زي الراديو سيرابي والكيمو والكيموثيرابي والبالياتف ايه ثيرابي لان الراجل ده بيبقى رغم ان هو خلاص عنده تيومور كده بس مش قادر ياكل هو نفسه يذوق طعم الاكل فبدا اعمله له اي باليت مانوفر ان احنا ندخله الاكل على الكمام طبعا البروجنوز بتاعها فيري بات نيجي بقى الموضوع مهم اه ده اهم موضوع في في الجزء بتاع الاثوفيكس اللي هو ايه الجسر الاثوفيجية reflux disease او اللي احنا بنسميه الجسر الجسر الديفنشن بتاعه هو عبارة عن reflux في الجسر content into theاثوفيكس يعني ارتجاع محتويات المعدة الى الااثوفيكس السبب الاساسي بتاعها ان هو بيبقى عنده اللوراثوفيجية لبسين كتار ضعيفة شوية ايه بقى الحاجات اللي بتعملها الفكتور اللي بتزاوز هي السجاير والقهوة والحالة والحلويات واحد أوبيزيتي. واحد عنده وزنة ايد فهو بينان الوزنة بتاعت البيت او الوزنة ايد بيضغط على البرام وبيضغط على المعدة فيشلى الكل يطلع من الاسوبية اللي بيأكل شوكولات الفيميل عند الفيميل بريجنان البريجنانت بيضغط على اللي هو اند اوف ذا يخلي الاكل يطلع الناس اللي بتاخد نايترات او اللي عنده هاي طب الكلينيكال بكتشر هيشتكي من ارتجاع الحمض بتاع المعده في منطقه الاسوفاجس هيشتكي من ايه هيشتكي من هارت بيه؟ شيست هيشتكي طب ايه سبب الشيست بين لان الحمض لما بيروح في أول اول حاجه بيعمل أول اول ما يعمل اريتيشن بيحصل ايه الاسوفاجس با بيحصل عنده بين فلوسورنج مش قادر يبلع بحسن بسكي جي. جي اي تي بليدين فيحصل ايه هاير ان ديفيشنس بقى ايه وانه بيبدأ ينزل دهما البلموناري نتيجة الاسبيريشن بحصل عنده ايه بحصل عنده كاف سببها لارينجيال اريداشن لما سؤال ده بيجي مشهور او امي تي يو سبب الكاف في الجرد هو لارينجيال اريداشن وبحصل ده اسبيريشن ايه اسبيريشن ايه اسبيريشن بنعمل شست اكس راي اندسك ممكن نشوف البي اتش اللي موجوده في الاوسفاجس لو فجأة النورمال البي اتش بتاعت الاوسفاجس ما هياش طب لو انا بقى البي بتاعت معناها ان فيه ارتجاع في ارتجاع في مستويات في ممكن نعمل باريام ايه طب الكومبليكيشن الكومبليكيشن ممكن يحصل في الاسوبيجس. يحصل يحصل في بعد نتيجة اللي في الدور وهذه حالة بريماليجنان ممكن يبدأ يحصل لارنجايتس الريفليكس لارنجايتس بيحصل عنده ايه؟ ايه؟ التريتمنت والله التريتمنت ايشنا الاول ممكن ننع المرض بايه؟ نبدأ يعمل لايف ايه موديفكيشن مجرمينت اللي هو يبدأ ايه؟ يقلل في الاكل شوية يقلل في التدخين يبدأ يقلل وزنه ما عادش يشرب خل يبدأ يقلل من الشوكولاتة اللي بياكلها يبدأ يظبط النوم بتاعه ما يحاولش ينام وهو لسه واكل اكل تقيل يحاول ينام في سيمي سيتنج بوزيشن علشان الاكل الايفكت اوف ذا ما يقدرش يطلع للاسوفاجس ومنع كل البريسيبتيتنج فلك طب ايه هي الفارماكولوجيكال دراج أنا هعالج كاني عايز أمنع إن الحمض يبقى موجود علشان الحمض هو اللي موجود هو اللي بيعمل المشاكل دي كلها يبقى كأني هعالج عارف بيتكس ادي له انتسد مضادات الحموضه هدي كمان اتش تو بلوكر زي الزنتات والرانكيد عشان تمنع الاتش سي ال سيكريشن اديله بروتون بامب ان هيبر زي الاوميبرازول علشان يبدأ يمنع الاتش سي ال سيكريشن في ادويه ثانية بقى هتخلي الأكل يتزق لتحت زي جروب حركات الدغ زي الدومبريدول أو الموتيليان بيبدا يخلي الأكل ينزل لتحت ده بيمنع الارتجاع نفسه في الحالات السرجيكال الحالات السرجيكال ديت ايه جراحه الجاز إحنا عايزين بقى نقارن ما بين الجيرد والميوكارديا إنفاركس. الجيرد غالباً له علاقة بالأكل. لكن الميوكارديا له علاقة بالمجهود. يعني دائماً اللي عنده جيرد لم أكل لكن الميوكارديا إنفاركس يقولك أنا لما أطعم المجهود بدعى. طب الجيرد بيتحسن لما ياخد إيه؟ لما يبقى في الوضع السيمي سيتينج. ويتحسن لما ياخد الوجع بيزي... بيزيد لما ياخد النيتريد لكن المايكارديا انفركشن بيستريح لما يبقى في وضع ريست او ياخد النيتريد الجيرد بيبقى مفيش معادي اذنى لانه حاجة ما داش علاقة بالايه لا بالشيث ولا بالكارديو او لكن المايكارديا انفركشن ديت بيصل زي ما معاها بيذنى في بعض الحاجات التانية اللي لها علاقة بالأسوك ده زي البلوبرس دي عبارة عن في نيل عندها مشكلة نفسية بتحس ان هي عندها مشكلة في البال لكن هي ما عندها ديسفيج دي, دي علاجة ان انت ممكن تطمنها وإلا لأ ما فيش حاجة يعني كل اللي عندها فانكشنال بيزيز يعني ما عندهاش حاجة ترابش دي علاجا ان هي تاخد موتيلين في ناس بيبقى عندها هايبر موتيلتي أوبزي أصفف أو بيحصل عندها ديس ديفيوس قجيا للذات فبيحصل ريتروتيرنال بين ومعها ديسفيج ده احسن علاج ليه ان تاخد نايترات وكالسيوم شانل بلوك في الاسوفاجايتس الاسوفاجايتس دوت مشهور قوي في الناس اللي بتاخد حبوب من غير كميه ميه كفايه فلازم عشان تاخد اي دوا في حبوب بتاخد الحبايه وتشرب معاها كمية من الميه وانت قاعد ليه لان وانت نايم المية هتنزل لما المية تنزل ممكن ما تنزلش معها ايه الحبايه فتفضل تعمل इरيتيشن فين في الاسوفيجاس على فترة طويلة بقى وكل يوم عمال ياخد الادويه ديت ومش بشرب ميه كفايه يبدأ يحصل عنده أسوفيجات المارلويل سندروم هذا عبارة عن واحد قاعد يكحل فترة طويلة او شرب كحول. فمن كتر الكحة بدأ يحصل لينار ميكوزل تير حصل جرح او قطع في الجاثرو أسوفيجية أسوفيجي الجامشة وده بيخف الواحد بس لشوية المرج بس بيخف الواحد ومفيش فيه اي حاجة في البرفريشن أفضل أسوفيجات ده غالبا المرض ده حصل اثناء بنعمل منظار ومنخرمين الاوتوفيكس ده بيحصل ديورنج اندسكو طب لما بنخرم الاوتوفيكس بيحصل ملياستاني لسندروم خلاص ده اي اكل يأكله ويقوم تلاطط ايه بتكسب ان في خرم يبدأ ان الاكل يروح بين على الشيء ده لازم ياخد انتبايتج وانترافينة فليوت لحداية ما الجرح ده يسيب في بعد كده في القبر الاوتوفيكسية لايه بروبيل. بيبدأ يحصل عند الإنسان ده والدسيجيا نتيجة أي جرح أو الحاجة ممكن يحصل أيضاً ديفيشنسي أنميا. بيحصل كلوسايتس. في حالة منها بالمر سندروم ده بيحصل دسيجيا ومعها أن ديفيشنسي أنميا. وبيبدأ يحصل كأن في رينج أو في حلقة اختناء موجودة في الأوصافين. نيجي بقى لأشهر الأمراض بتاعة الجهاز الهضمي هنا اللي هي البيبتيك ألسر. الببتل كولسر ديها عبارة عن قرص المعد. احنا اول قبل من نتكلم على قرص المعد لازم نعرف HCL او الحمض بتاع المعد هذا بيجي زي. في في اسمها الديريتال سيل الديريتال سيل هي المسؤولة عن اللي هي تنتج HCL. في الجسترين الجسترين والجيسل ديها اللي مسؤولة عن استيمايشن ال HCL سكريس. طب ايه هو دوينيشن بتاع الببتل طب انت باكرين الاول لما احنا قلنا ان اللي بيبقى عنده ليفر disease بيجي لبيبتيك ulcer وقلنا بسبب ان الجاسترين كان بيتكسر في الليبر فبما ان الليفر بايز هتبدأ الجاسترين الليبر بتاعه يعلى لانه ما بتكسرش فهيحصل البيبتيك ulcer اي هو بتاع البيبتيك ulcer ده عبارة عن اي ulcer الدفينيشن بتاع حديث كونتينوس في الممبرين اي حاجة جرحة الممبرين ده عبارة عن ulcer نتيجة خلل في افراز ال HCL او.. يعني زيارة الـ HCL او إلتة ال Defense Mechanism لأنه في ميكوزال secretion بتفرز بمنع ان الـ HCL يكسر الميكوزال ووكي طيب.. ايه هو الـ Ethiology؟ هو, هو بيقولوا زمان كانوا بيقولوا ان الـ Ethiology ده عبارة عن واحد بيه كله سوم كتير الـ HCL بتفرز كتير بتسين بتفرز كتير يبدأ يجرح في الميكوز لكن دلوقتي اكتشفهم حاجة اضافية اسمها الكوبكتر Helicobacter pylori ده نوع من أنواع البكتيريا هي عبارة عن جرام نيجاتيب بتطلع اليوريز انزيم اليوريز انزيم ده ودي يفك الأمونيا بيحول, بيحول بيفك اليوريا يحولها الأمونيا فيبدأ يحافظ على الأورجانيزم ده في وجود هالة حوالي كده أو دخانة حواليه من الأمونيا فيبقى مفيش حواليه سي HCL يعني وشيحنا كنا زمان بنقول إن المعدة المتومه المفروض ان هي مفيش فيها بكتيريا لان ال HCL بيموت كل الايه البكتيريا وده صحيح ما عدا البكتيريا دي لان لان هي بتحوط نفسها بغاز من الأمونيا بيمنع ان ال HCL يوصلها علشان يموتها طيب ايه هو الباثوجينيك فاكتور اللي بيعمله ال لي كوباكتر بايلوري بيزود البكتيريا دي بيزود ال ببتينوجين سيكريشن بيقل الليسوماتوستاتين كأن ده كله يبدأ يعمل إيه؟ الأعراض بتاعة البيبسيك ألصر فالمجرد من الناس اللي يبقى عندها الكوباكتر يبقى تبقى سبتماتيك لكن بقى لما يحصل له أي حاجة ثانية تقوم مزوادها العملية يعني بدأ يبدأ يأكل بقى الحوم كتيرة يحصل له ستريس ألصر يبدأ يزود بقى في الكحول اللي بيشربه مع التدخين مع الحاجات دي كلها في حتى مقارنة دائما يعني ولكن يقول لك هل البيبتك ألصر HB او BH يعني هل هي خلل في البي اتش بتاع الاستومة ولا وجود الهليكوباكتر بايلوري اللي هي اله بي هي اللي عملت المشكلة في طبعا ناس بتوسيق استعمال المنستروريدر انتي انسلامات رضرب المنستروريدر انتي انسلامات رضرب قطرها دايما يقول بياخد بيأخذ أسبرين بيأخذ مسكنات جاتل كورف حالة مشهورة قوي ليه؟ لان الميكانيزم بتاعها ان هو مع ان في الكارث مان البروستاجلاندين البروستاجلاندين ده بيحمي الجاستريك ميكوزا طيب انا لما باخد مانستريد الانتي انفلاماتوري انا ببدأ ادوب البروستاجلاندين فيبدأ يدوب الميكوزال بارير عشان كده في ادويه جديدة بس لسه غاليه اللي هي سيلكتف كوكس 2 ده مالهاش علاقة علاقه بالايه بالجاستريك ميكوز بس طبعا غاليه ويعني استعمالها بيبقى يعني منحصر مع يعني مش منتشر ومش متاح في الناس اللي بتدخن هو اللي بيدخن مش بيجده فرحة لأ هو اللي بيدخن فترة طويلة بتبدأ في الألثر ما يحصل لهاش هيلنج كويس في بعض شوائد حاجات تانية لو أنا أتبقى عنده رفلقس عنده بيتك ألثر بقى لفترة طويلة في الناس اللي احنا قلنا عنده يجده بيتك ألثر طبعا قلناها من شوية لإننا قلنا إن يعني الكبد ما عادش قادر يكسر الجسترين فالجسترين يزيد فيحصل عنده إيه الايه البتيكانسر عشان كده خلي بالك في حاجة مهمة قوي يقول يعني واحد عنده ليفر يرجع دم يا اما عنده جاله او جاله طب البتيكانسر مشهوره قوي في في السيروتيك ماشي طب التاجل ده يجري بقى يشتكي من عنده هيشتكي من إبيجستريك بي وجع منطقة ثمن المعدة توجع، بس هيشاور لك بآه بصادع أو صاعين أو ثلاثة، يعني مش هيشاور بإله في حتى توجع. هو عارف قادر يعمل localization اسمه هذا bonding سايت يعني قادر يشاور على المكان. طيب، هيدا الشكل عنده نزيف، عنده vomiting، عنده gastrointestinal bleeding. هما تنسازونينا، هما تنسازونينا ضمط بتشوف بالتفصيل في العمل. طب علاقته بتاع بالأكل، دول دايماً اللي عنده duodenal ulcer يأكل يستريح. فبالتالي وزنه بيزيه لكن الجاثريك ألثر ياكل يتعب فبالتالي بيصوم علشان يمنع الأكل فيبدأ يخس ناشا بعد كده في الهارت بيرد بيبدأ يحس الوزع في المنطقة بت... نتيجة كأنه عنده رفلكس وعنده خموضة خموضة زيه فلما يجي ينام أو أي حاجة يبدأ الأكل يبقى موجود في الأسفة بيبدأ يحصل بقى عنده أي كومبليكيشن ممكن تحصل نتيجة البيتريك ألثر دي ان هو نتيجه الكاند كتير يبدا ايه بيعمل بيرفوريشن في الاي في المعده طب ايه هي الساين الساين ممكن تكون كلها مش موجود ان عنده انيميا ممكن ما تبانش قوي يكون عنده ابيجاستريك بين تيندر ابيجاستريك بين منطقة منطقه الابيجاستري منطقة تندر تيندر ممكن يحصل عنده اعراض البريتونايتس او اعراض البيرفوريشن طب ايه الانتستيجيشن الانتستيجيشن اللي احنا بنعملها للبيتك اثر ان احنا بنعمل ابر اندوسكوب هنشوف هل هال السبب عنده بير ولا عنده ماليجنانتي نقدر نفرق بينهم ناخد عينات من الجاستريك السر نشوف هل الجاستريك السر ديت حاله بماليجنانت ولا لا ممكن نعمل له باريام ميج نشوف الالسر النيش والايه والالسر نوتش ده حاجات بتبان في الراديولوجي بتبقى حاجات سبيسيفيك ان ايوه الراجل ده عنده بيتيك السر او في حاجات تانية التشستيكيشن ده ان نشوف هل السبب ده ايه هل السبب اكل اللحوم النامستر رويجل ولا السبب ال اللي هي الهليكوباكتر بايلور فبتشوف السيرم انتي بودي بنشوف بنعمل اليورستيك بناخد عينه من المعدة وبحط عليها اليورستيك فنلاقيها بدأ يتفاعل يعني معناها ان عنده الهليكوباكتر ممكن ناخد عينه ونزرعها فنشوف الكالتشر ان عنده الايه الهليكوباكتر ممكن ناخد عينه ونصبغها بالجينتاستين ونفحصها بالميكروسكوب الفلوري طب ايه هو differential diagnosis بتاع الـ الـ differential diagnosis انهو عنده جيرد مش يحنا قلن الجيرد هو يبقى عنده جيرد أو cancer أو types أو واحد عنده طيب ايه امراض اللي بتعمل الـ gastric بيسمع في الضهر البنكريا تيتس الـ buffrating طبعا المشروبات الحامضيه ممنوعة خالص في حالات البيبتيك يعني ممنوع يشرب بقى برتقال يوسفي الليمون الحاجات دي كلها ممنوع ان هو يستعمل طبعا يعني مش هي مش ممنوعه اكليه لا بس هو ممكن يستعملها بس لازم يقلل منه طب ايه هي الكومبليكيشن بتاعه البيبتيك السر الكومبليكيشن ممكن يحصل له هيموريدج يعني جرح يحصل له هيماتيميس بيحصل له ملين يحصل له انيميا نتيجه فقد بكميه كبيره من الدن. ممكن يحصل له فايبروز احنا عارفين ان اي انفلاميشن فترة طويلة يحصل التسر بعد التسر يحصل ايه هيلنج باي فيبروزز ممكن يحصل بفرشن او يحصل بينتريشن طب التريتمنت احنا عايزين نعالجه ازاي الراجل ده هو راجل عنده قرحه احنا ممكن نعمله له موديفيكيشن كاني بعالج الجرد بالظبط وهما الاثنين نفس العلاج بس بتختلف التفاصيل شويه احنا نبدأ نخليه يقلل اكل اللي فوق يقلل اكل الحاجات الحراق يقلل التدخين يبدأ يأكل أكل صفت بلاش الأكل اللي فيه بهارات ممكن نديله بعد كده في الأتش توب لوك زي الرامتيدين والكاموتيدين اللي والآئ والزامتك والحاجات دي بروتون يمنع تكوين لازم نتخلص من الناس اللي عندها البكتيريا بايلوري في عندنا البكتيريا بايلوري و organisms العلاج بتاعه لازم لمدة أسبوعين ميترونيدازول ميترونيجازول ووميبرازول برو... اللي هي بروتون بومت انهيبتور وكليسرامايتر <تصفيق> وكمان لازم اللي عندي جوتريك ألثر نحاول نخلي ما يأخذش نامس في الريدال انتي انفلاماتري دراج ويبطل طبعا استدخيح على الاقل حتى في فصلة العلاج لان هقول لنا التوصين بيقلل الهيلنج بتاع ايه البيبتيك ألثر طب انت ألجأ للعلاج الجراحي بقى في حالة البيبتيك ألثر واحد في حالة ان هو عنده فيليار في الميديكال تريتمنت ما عادش قادر يعني نعالجه بالميديكال ندله بروتن بانب نعيفزه الكاراته مع كل حاجه ومش نافعه واحد عنده ريكارانت انكونترولابول هيموريش جاي له نزيف رهيط فمش معقول بها استنى لسه شهر ولا شهرين من العلاج تاني حاجة عنده بيركوريتنج او, او بنيتريشن عنده بيلوريكا بستراكشن احتمال ان هو الحكاية اللي بعنده بالمالجنانسي فطبعا لازم نتدخل جراحي طب ايه هي التريتمنت بتاع الكمبيليكيشن احنا قلنا ان الكمبيليكيشن هو الهيموريج والبينتريشن والبرفوريشن والبيولوليك اوبستركش طب ايه العلاج بتاعهم الهيموريج ابدأ ادي له اوميبرازول انترا فينس فيليونت وعمل له اندسكوبك انجيكشن بالادرينالين فيبدأ يخلي المنطقة ديت ما عادش يتنزل دم كتير زائد الانتش الكمبيليكيشن <متحدة> بتاعت السيرجيري في الجراحة بيحصل انا بشيل جزء من المعدة فبيحصل Early Dumping Syndrome يعني الاكل بيتدلق بسرعة من المعدة الصغيرة بيتدلق بسرعة يروح على small intestine فبيحصل ايه كأنه بيحصل عنده حاجة اسمها كأن معدل السكر ارتفع في جسمه بسرعة لان المعدة ما ادرتش لسه تستوى يعني ايه ما حصلش للسمول من النية جايلها كمية كبيرة من الأك يعني يلاقيها كلها من المعدة تحذفت على طول على السمول إنترست فبيحصل عنده ايه نوزية. يبدأ يحصل عنده إيه؟ ممكن يحصل هاي نتيجة للأدفوليوشن بتاعي ممكن يحصل هاي بوليسيميا بيحصل بخل نتيجة إن بقى عندي مشكلة في الموتيلاتي بتاعت ايه بيحصل بوميتينج ممكن يحصل نوتريشنال كومبليكيشن ليه؟ انا ممكن اشف حتة مثلا من الايليم فيحصل عندي فيحصل عندي فيتامين باثناشر انا شلت حتة من المعدة في امتصاص الحليب ممكن يحصل عندي بروتين مال نوتريشن ايه استيوماليشي ممكن يحصل بايلاري جاسترايت طب ايه هو الفرماكولوجيكال درانج اللي احنا بستعملها في البيتريك ممكن نستعمل انتسيد اللي هي مضادات الحموضه مضادات بتعادل ال H+ بتعادله ان احنا ممكن ننزله انا 3 وممكن المغنيسيوم او هيدروكسايد في ممكن نستعمل كمان ال H2 بلوكر زي الرانتيدين والايه والزانتاك والساموفيد بروتون بامب في طبعا آه، في أدوية بقى تانية إيه اللي هو بروستاجلاندين اي واحد انالوج اللي هو ميز بروستول ده بيزود الميكوزل بلوك فلو وبيزود الميكوزل بسينسور ربيل وبيزود الميكوزل بيكاربونيت سيكريش يبقى كإني بزود الدفاع ضد اله سي ال نحن قلنا نحن كإني باوزن بين حركتين اللي هو اله سي ال الزيادة أو قلة الميوكوس سيكريشن والميوكوس سيكريشن ده هو اللي بيحمل معدة من اله سي ال فأنا بكتالي بزود الحماية دي. في ممكن نديله بيرنز بين دوت بيشتغل على ام واحد طبعا في صارم بس هو داون مش يعني ركن كذي ما بحبش نستعملهم طبعا دا العلاج الكبار الأكيوت دا سكريت دا برا عن أكيوت سوبرفيسال إنفلايميشن الجاتريكنيكوز المشكلة ان هي بتاخد منطقة كبيرة يعني بتبقى هيوج ألسر هي كأنها ألسر بس ألسر كبيرة قوي الأسباب بتاعتها واحد يعني حصل له جاستر اكتريتانت زي مثلا كال سبايسي كتير طبعا سعفين الجنود دي يأكلوا سبايسي وكده بس هو متعود على كده لا انا بتكلم على لو واحد مش متعود ياكل اكل فيه سبايسي وفجأة كان اكل هندي كتير يعني انا مشهور اول الناس مثلا لو يروحوا الخليج ولا حاجة او يروح مطعم هندي راحوش قبل كده خد أسبرين بكمية كبيرة خد مانستيرويدل انتينفلاميات كل حاجة بكمية كبيرة خد كورتيزون كمية كبيرة خد الكحول أي حاجة تعمل جاستريك إلت انتبس بكمية كبيرة ممكن تعمل أكيدوك سوبرفيشيا في الجاستريك نيكول واحد حصل له ستريس ألثر زي مثلا حصل له هيموريج أو شوك أو كارديا الانفاركش وهو داخل عملية الآن إيه حصل له سايتوميجالو بيروس او الهيربستنبليكس وهو كان اميونوكم برمايز بيشن لان عنده ايد او سرطان او اندر اميونوكم اميونو سابريسن اه نات تانية خادت ترونج الكل اه اللي بيحصل بقى البطولوج بتاعها بيحصل ميكوزال ادينة و ميكوزال هايباريني بيبدأ بقى كأن حصل انفلاميشن بس انفلاميشن كتير قوي فبتزيد النيفروكيل وبتبدأ كأن حصل إيروجين حصل تقرحات كبيرة بمساحات كبيرة حصل هيموريج ايه هي الميكانيزم إن بيزيد الأسد بروتاكشن بيقل السيرفس بايكاربونات بافر بيقل الميكوزال بلاد فيلو فطبعا بيحصل بايرت ميكوزال دامج ايه هي الكمبيليكيشن بيحصل هيموريج الهيموريج زي هماتيمة بيحصل كورونيكي ممكن تقلب بكورونيك ممكن تحصل برفوريشن. الكلينيكال بكتير هيشتكي من ايه؟ هيشتكي من اليجستريك بان وثيم دارنس وعنده نزيف ووميتينغ وهي متينسز وميلينة. ازاي بعبر اندوسكوب. التريتمنت بنبدأ نحسن الحالة العام uh, ونبدأ نعالج السبب uh, في حاجات احنا ممكن نعمله كولد صلاي قدلو انترسيد قدلو انترابينات رامتيدين او انترابينات دنتاي. ممكن نعمل جاستريبتومي نشيل حتة من الاستومات لو حصل ان احنا مش قادرين نعالج السبب او حصل فريليار في الميديكال كريمينت في قاعدة بتقول ان اي مريض عنده هي ماتيميسيز لازم اعمل له ابر اندوسكو هلاقي حدا من ثلاثة اما السبجيال باريسيز او هلاقي بيبتيك قنصر او جاستريبتروجيا او هلاقي حدا التالتة اللي هي ايه كانسر استومات كورونيك <تصفيق> داسترايتيس ده عبارة عن كورونيك انفلاميشن في داستريك ميكوزا بيحصل معاه ميكوزا الأطرفي بيحصل صد كمية كبيرة من البرائتال سيل والا والتشيف سيل وبيحصل فيها ميتابليزيا وممكن تقلب بكارسينوم الأسباب بتاعتها هي بي سي B C A زي مثلا برنيشاس أنيميا بيحصل معاه ميجيلو بلاستيك أنيميا او صب أكيوت كومباين ديجينيراتي ليه قلت؟ مع البرنيشاس انيميا قلت بيحصل معها سب اكيوت كومباين ديجنريتيف ده نيورو نحن عارفين ان البرنيشاس انيميا بيقل فيها الايه الانترنسك فاكتور فبيقل في امتصاص فيتامين ب12 لما فيتامين ب12 بيقل, بيقل بيحصل سب اكيوت كومباين ديجنريتيف نيورو دي الـ طب الـ B. الـ B بيحصل عندنا بتاعها بكتيريا زي الهليكوباكتر زي البيلاري ريفلاكس. نتيجة عملية او حاجة لان عمليات الجهاز الهضمي بيبدأ يغير يغ... الاناثم فبيحصل ارتجاع للأيس للبايد ممكن كورونيكا بيوز للمنطر ريدة لأيس انت انفلاماتري درج او كمان ممكن كورونيكا بيوز لأسبيل الكومبليكيشن اسف الكلينيكال ممكن يكون اسبتماتيك حاجة بسيطة خالص كورونيك جاسترايتس بسيطة قوي ممكن يشتكي من نوزيا ممكن يشتكي من فوميتنج يشتكي من البرنيشاس انيميا زي ما قلنا ومعه ابيجاستريك ديز طب ايه اندوسكوب الـ الـ <conservative> <من أخبر يصفيق> ممكن ناخد بيوبسي علشان نشوف هل فيها او لا ممكن نعمل برايترن هيم ممكن نشوف في حالة التريتمنت بنعالج السبب يعني لو كان السبب مثلا إليكوباكتر نبدأ نعالج إليكوباكتر زي ما اتكلمنا قبل كده زائد علاج سيماتيك تريتمنت والله عنده نوزيا عنده هوميتينج عنده باين يعني علاج سيماتيك طب الكارسينومة أوبرستومات الأول قبل ما نتكلم على الكارسينومة أوبرستومات لازم نعرف معلومة مهمة قوي إن الديودان أرثل... الأرثال is always denied دائما الديودان الأرثال denied لكن الجاستريك ألثر ممكن تكون بنينت أو ماليجننت بس لو كانت ماليجننت بتبقى ماليجننت في رمزة ستار عشان كده لما اجي اعمل ويقصي لوشن عنده جاستريك ألثر لازم اخد من كذا حتة لان ممكن الاقي حتة, حتة سليمة لان احنا عندنا حجم المعدة كبير بسطمات كبيرة فلازم اخد مالتبول دايماً بتصيب رجالة والكبار في السن بتبقى البريز بوزين فاكتور لانه عنده ليكوباكتور بايلوري وبقى لها فترة طويلة وعمل عنده كورونيك جاسترايتس واحنا عارفين ان الكورونيك الريديشن بيعمل ايه؟ بيعمل بياخد بياخذ بيأكل سبايسي فود او بيزود الملح في الاد او سموكينج في النيزريضاميز أو النترودا ماين مواد مادة حافظة بتحط على الأكل قدر استعمال المواد الحافظة بيزياد القيسلي كارتينوم طبعا هو كل وين ليميت بس طبعا لما يكون واحد كل أكل مواد حافظة بزيد احتمال القانصر في يسدو البصلج بتاعها بيبقى زي أي بصلج بتاعت يو في منطقة سيرت بيحصل في الأول آلتر، بيحصل هيموريج، كلام اللي احنا عارفينه ذا كله الكومبليكيشن بتاعتها ليس بريد، ليس بريد او عن طريق البلد، او عن طريق الليمفاتيك ممكن يحصل أبستراكشن، حجم السرطان بقى كبير قوي فبيعمل ايه؟ بيولوريك أبستراكشن لما بيحصل بيولوريك أبستراكشن يتقفل البيلوريس فالأكل ما عادش قادر ينزل لتحت فيبدأ إذا الأكل يتحوش يتحوش لحد ذات ما يحصل vomiting ممكن تكون في المنطقة العليا من المعدة فيحصل إيه ااا عند البيلو في الصدر في فيحصل بيتريش ممكن يحصل بيفروش الكلينة البيكشر الكلينة البيكشر بينكوسانتيكتب وكأنها قرح بالضبط كإني هتكلم على حالة قرح بس هنزود ان هي عبارة عن بيت كالسر نوكلس بوندينغ فولز أكليتيك تريتم يعني هو يشتكي من كل الكلام ومعها هي ماتينيتوزوم كأني بكلم على البيت بالضبط بس هي لا تستجيب دلالة الانفستجيشن لازم نعمل اندوسكوب وناخد بيوبسي وزي ما قلنا بناخد من 8 لعشرة 10 بيوبسي. ممكن نعمل بايرن ميل هنلاقي الريجولر فيلينج ديفت نعمل سيتي تي سكان ام ار اي نشوف هل حصل ميتاستاسيز ولا لا التريتمنت ممكن نعمل سيرجيكال اوبريشن ونشيل الليمف لنفادينكتومي ونشيل ونعمل جاستريك او توتال جاستريكومي آه نبدأ في بقى حاجات الباليزيف على حسب ايه وفي حاجات جديدة زي الليلة طبع حاجات الجراحة في ايه مع في موضوع بعد كده اسمه جاسترو باريسيس ده عبارة عن delay في evacuation. يعني الجاستر كونتينت ما بتنزلش بسرعة بيحصل في الايباكيواشن بتاعه الأسباب بتاعتها واحد عنده مشكلة في ان اس اللي هو الانتريك عنده اتونوميك نيوروباسي زي الديابيتس والآه والآه والرينا الفريار بيعمله نيوروباسي ممكن يكون افطر سيرجر هي اللي عملت الحكاية دي طبعا يشتكي من ايه البيجاستريك فولن ايرلي ساتفاي هو اصلا الاكل اللي في جسمه اللي اكماليته لسه ما انزلش فهو بيشبع بسرعة يبقى عند نوزيا وفوميتينج وابدومينال دي طب الانفتيشن بنعمله اندسكوب التريتمنت والله التريتمنت هو المشكلة انه عنده دليل في الاباكيواشن طب انا لو اديته ده وهي خرق السكة الوبرو كانت الدراس زي الدون بردون او نوتيريال هيبدأ يخلي الاكل ينزل بسرعة في موضوع بعد كده اسمه من؟ ألسر بيسبيتيا هو فانشل بيسبيتيا هو ما عندهش اورجانيك ديزيز الاسباب بتاعتها ميكوزل او موتيلتي او فيكاتريك ديس ارد يعني هو عنده اما نوتيري تيس ارد او فيكاتريك ديس ارد الكلينيكال بيكتشر هيشتكي من التسر زي التسر زي البيسي هيبقى عنده ديسكومفورتي لايك بيسي بس ما هيش بنت يعني هيبقى حاسس بديسكونفورتابل اكتر من الألم يعني هو مش مستريح بس ما فيش وجع الانتيستيجيشن لازم استعمل اكسبلور ان ما فيش اورجانيك ديزي فبعمل اندوسكوبيك وممكن اعمل ابدومينال سونار الحكايه طلعت ما توصلش الام ار اي ولا الحاجات دي انا هعمل ابدومينال سونار هلاقي ما عندوش حاجه يبقى ده الغالب حاجة ايه فانكشن التريتمنت كاني برده بعالج البكتير ببدله انت تبدا اتش تو دون بريدون لو شك ان هو عنده الهليكوباكتر بايلوري اعالج الهليكوباكتر بايلوري وخد بالك ان الهليكوباكتر بايلوري منتشر في مصر انتشار رهيب الديودينال دايفرتيكولم ده دا عباره عن اوت بوتشنج في الميكوزال بتاع الجيجن كاني طالع منها بوتشز كده هي من الجيودنام. طبعا عن علاجها سيرشك. بايلورك أوبسترابشن أو بايلورك استينوز. ده مهم جدا. الأذن بتاعته. الأذن بتاعته إن هو عنده في أي حاجة عملت إدينا أو أي حاجة عملت ألسر سواء كانت جاستريك أو جيودنام فأمت أفلس سكر بالفايبروز. عينه هيلين باي فايبروزك أو حاجة أفلس سكر زي جاستريك ملينسي. او في حاجة افل السكة دس من بره زي ان حصل بنكريات الكارتينومة في الضغطة على البيولوريك سفينكتر اهم كلمة في الكرينيكال بوكشار هي كلمة بروجكتايل بوميتنج فجأة يبدأ يقوم مرجع كل اللي في معديده بس بيرجع البوميتنز بتاعه بلاقي فيه الاكتل اللي كانوا ايه تاع يسطر دي على فالملخية على الملخية كل حاجة كان وكيلها يضطر للأكل يتحوش يتحوش يتحوش يتحوش ومش قادر ينزل لان فيه الاستراكش فبعد كده خلاص يبدأ يأثر الاباكيواشن لكل حاجة بس تطل... تبدأ تطلع مع الاباكيواشن ابدأ يجنوزن بنعمة باريام ميل وإندسكو التريتمنت التريتمنت احنا بنبدأ الأول نتيجة الاستراكشن دوت بيبدأ أديله انترا فينس فليويد وعشان أبدأ أوصل له الأكل إيه يعني من غير اكل يعني بتديه ايه fluid و عن طريق نازو جاستريك او نازو جاستريك نازو جاستريك ودخل فيها ايه الاكل اللي انا عايز في مشكلة كمان بتحصل ان مع الترجيع الكتير اوي بيحصل ميتابوليك alcalosis يعني ايه metabolic مع الـ الـ الـ بيس الـ في حاجة اسمها ميتابوليك نتيجة كبيرة من نخش بقى على الأمراض بتاع الجسم والأندث. نتكلم على المال أبزروا وشان المال الملل أبزروا دي حالة كلينيكال كونديشن بي فيها امتصاص أي حاجة. يعني أي حاجة هو المفروض أصلاً وظيفة الجسم والأندث تنقيه إن يمتص. الحاجات اللي بتخش الجسم بقى اللي هي الكربوهيدرات اللي بالبروتين، مينرال، فيتامين كل حاجة. ف... فده كله بيأدي إلى إن الليبيد ما بيمتصش فلما الليبيد لا يمتص يبدا يحصل حاجه منها فاتي ستوك طب ايه هي أسباب المال ابزوبشن سيندروم اول حاجه ان الانسان ما بيقدرش الاكل كويس ثاني حاجه ان هو عنده ديفيشنسي في اي يعني اي انزيم مسؤول عن الامتصاص زي مثلا الاكتيف بانكرياتيك ليباز مثلا عنده التسر الالسر ديت بتاعك عمليه امتصاص مش الامتصاص لازم يكون ستاربش هيلثي وفي كونتاكت فحصل التسر اي تيومر مانع الامتصاص اي حاجة ميكانيكا او ممكن يكون مثلا من ضمن الاسباب الا في الانتستان البيل سولت لان احنا عرفين ان البيل سولت مسؤول عن عملية الامتصاص زي مثلا في الليبر في فيه ابنورمال باكتيريا بلوريفليشن عندنا البكتيريا عمالة تتكاثر كثير في المنطقة دي فالبكتيريا لما تتكاثر بتؤدي الى ان بيحصل ليكون جيوجيشن في البيل سولت فيه ادوية بزعوك الامتصاص زي النيومايسين والكولستيرامين في حاجات زي إن إن زي إيه multiple bowel زي في ناس احنا بنشيل منهم مناطق من يعني من the small intestine عنده short gut syndrome short gut syndrome يعني عنده small بدل ما هي ثلاثة أربعة متر مثلاً بيكون عنها نص متر عنده مثلاً في كمان عنده كارديو باسكولار ديزيز فحاصل عنده كونجيشن في الانتستينا نيكوزا وهايبوكسي فتبقى ما هيش فلما بيكون مش هلثي بتبقى غير قادرة على الامتصاص في حالات اندوكراين برضو زي حالات الضيابيتس الديابيت. الضيابيتس بيبقى الجسم فيه سكر كتير البكتيريا بت بتبدأ تعمل بوريكريشن فيه برضو في برده في هايبر ثايروتيزم هايبر ثايروتيزم بتبدا الانتيستاينال تتحرك بسرعة فبيبقى معادش عادش فيه زمن التلامس ما بين الاكل وما بين الميكوز فيقل زمن التلامس وبالتالي ما يحصلش ابزوربشن في حاجات بقى الانتيستاينال كوز زي الكوليك دزي مثلا في باراسيتيك زي الجيارديا في التهابات زي ال بي والكرون في اميليدوز في حالات الانترايت اه في عندنا مثلاً حاجة زي ايه هي سؤال بيجي الواحد يقولك ايه هي أسباب الكورنيك دايري او ايه هو الديفرينشيال داياجنوزز او الكورنيك دايري او الحاجة اللي ازي مكتبها هو المال ابزورفشان سندروم او الديبي انترايكس واله ايه والانفلاماتوريك دا هو الديزيز اه طب احنا لو حبينا مثلاً نلخف المال ابزورفشان سندروم كده هيشتكي من ايه الكلينيكال البيكتشير ممكن نلخصها بقله امتصاص كل حاجة. يعني قله امتصاص الكربوهيدرات يؤدي الى هايبوجليسيميا قله امتصاص الفات هيؤدي الى ويتلوس قله امتصاص البروتين يؤدي الى ويتلوس طب ما اتكلم بقى اشوف قله امتصاص البروتين هيعمل ايه كل زي لما يقل الكالسيوم يحصل تيتانيس اللي البوتاسيوم اللي بالصوديوم، اللي بالмагنيسيوم، ماشي آه ممكن وطبعا بقى كل حاجة شرح بالتفصيل زي مثلا اللي فيتامين ك هيؤدي إلى bleeding tendons. خلاص في بقى حاجات تانية زي الجلوتين سنسب إنتروبسي أو الكوليك ديزيز. دا في ناس بيبقى عندها مشكلة. في التعامل مع البلوكين اللي هو بقى موجود بقى مع الغلة والأمح والحاجات ديها فبيحصل عنده خلل في الجهاز المناعي الميكانيزم يمعيش معه فبيحصل عنده أتروفي في السمول انتستيك فبيؤدي إلى مال أبزوربشن سندروب وطبعا هنتكلم في الكنيكالبكشن كأنني بتكلم على مال أبزوربشن سندروب بالضبط بسيو أدائما معاها أظهر أوتوميون دي يعني عنده بقى سيروزايد عنده ديابيدي اي حاجة كمان معاها اوتو اميون ديزيز ممكن يحصل كمان ديزيز في الانفستيجايشن بيلاقي عنده الاي عالي طب خدنا قبل كده اللي هو بيبقى عالي في حالات الالتهاب هي في حالة الاي جي اي في آه الالكوهوليك بيزيز واهم كلمة تعرفها في الالكوهوليك لبارد بيزيز بيزيد الاي جي اي ممكن كمان نعمل بيوتسي طيب التريتمنت بي بنعالج المريض ده بنحمل بنديله جلوتين فري بي بنديله اكل مفيش فيه الجلوتين طبعا الكمبيليكيشن كأنني بالضبط باتتلم على مال أبزور بشانك في سندرون تروبيكالس برو تروبيكالس برو حالة في الغالب انفكشن بيقول لك جايمن واحد سافر منطقة استوائية جاله كرونيك داياريا وخد علاج العلاج النور مطلوب ما يبقى عنده مالاريا غير فرانسمدروم حاجه اسمها تروپيكال استرو دايما منتشر في المناطق الاستوائية الاسبرو معناها حاجتين معناها فيفر زائل انفيكشن سبرو يعني فيفر وانفيكشن إيه ممكن إنك الدكتور تتكلم على مال الأبزور بشان علاج العلاج بتاعه هو عنده فيبر و إمفيش حاجات تخص الحرارة بارس تامول حاجات ده بتعالج الإمفيش بس علاج الإنفكشن هنا لازم يبقى يستمر الفترة طويلة يعني مثلا كلين واحد جرام بردي for six months وهديله الحاجات العلاج ده اللي بيعالج الما زي مثلا هو عنده نقص فيتامين ب12 في الفوليك الفوليك في بعد ذلك كان موضوع تاني خالص اسمه intestinal bacterial جروس معناها ان البكتيريا قاعدت تتكاثر كتير هو نورمال ان البكتيريا موجودة في large intestine لكن لما تكون موجودة في small intestine دي مشكلة بتعمل ايه؟ طب ايه الاسباب؟ اول شيء واحد احنا له بعملية اجراحية فبقى عندي blind loop syndrome حتة باقت بتتحوش فيها البكتيريا او بتتحوش فيها الاكل عنده diaper closes عنده structure عنده كيتلة، عنده هايبر مسيرة في السمول إنترتين. ده يحالة الضيبيتيس والهايبر سايروديز. في حاجات ثانية، مثلا بيبقى عنده منطقة في السمول إنترتين فيها عيب خلوك. الكرينيكال بوكشر نفس الكرينيكال بوكشر بتاعت السبب زائد كأني بتكلم على ما الأبيض عشان الاستكشاف هناخد عينة هنلاقي فيها بكتيريا الأوفر درس التريتمنت هنعالج السبب ونديله مضاد حيوي ونعالج العيب الخلق بالجروح في مرض اسمه الويبل ديزيز الويبل ديزيز دا وترير ديزيز أفيكتينج المي البكتيريا اللي بتعملها بصلات اسمها تروفيريا ويبليا بتعمل اوبستراكشن في اللمفatic درينج كبين امتصاص الفي فيؤدي الى مال ابزوربشن سيندروم وتكلم بالضبط على المال ابزوربشن سيندروم بس فيها حاجة مميزة في الوبيلديزيز كأني بتكلم على مال أبزورب شانسوندروم ذات الكلمتين. لين فبنوفسي وارثريت. الانتاستيجشن العالية خالص ممكن نعمل بي سي آر عشان نلاقي الأورغانيزم لأن الأورغانيزم ده مش منتشر قوي. التريتمنت هو بيستجيب للعلاج الأنتيفيتيك بطريقة ممتازة. فبتجلو عن بيفلين او تترافيكلين أو كورامفنيك. طيب إيه الانتاستيجشن الجنرال اللي إحنا بنعملها لأي واحد عنده مال أبزورب شانسوندروم؟ في احنا بناخد الفيتال فات. نشوف ليسترول كمية الفات اللي فيه قد لو زاد بيبقى عنده كتوراي ممكن نشوف بقى الايرن والكوليسترول والكاروتين لو لقيتهم قليلين معناه ان الغذاء بيمتصش في طبعا تيست كده غريب شوية اسمه جلوكوز دالارنسيست تكتب اسمه بس هو كيرف في الانتستاينال ما الأفضل مش هنكتب بالتفصيل في الأندوكرين ممكن نشوف في ماسليجيكال إنفستيجيشن نعمله بلوت بيكشر هلاقي عنده أير ديبيشنسي آنيميا وفيتامين بي توين فوليك أسيد ديبيشنسي نلاقي عنده البلازما بروتين هلاقي عنده هايبو البومنينية هلاقي عنده كل السيرم باتاسيوم سوليوم كله لايلى نتيجة الإلك امتصاص في باريوم بي ممكن نعمله له ان تاين البيوبسي طيب ايه هي التريتمنت بتاع المال ابسوربشن دروب التريتمنت اول حاجة تعالج السبب لو كان ده حاجة محتاجة سيرجيكال تدخل جراحي مثلا زي ستريكتشر او فيكلا من قبل لو كان عنده تيبين بي يعني عليه تي بي عشان نعالج الجيارديا نديله انتي بيوتيك عشان نعالج الجيبل نديله جلوتين فري دايت في حاله الكوليك ديزيز نديله انتي وسيرجيكال تريتمنت ايه ممكن نبدأ نديله بارينترال فلويد اند فيدينج لحد ما ابدا انا اظبطه يعني هو عايز جراحة يبقى انا في الاول اوصله المرحلة قبل الاعداد للجراحه قبل انا ازود له الحاجات عن <تصفيق> اللي عنده فيتامين ب12 و كله كذلك لا دنتري ده عن سنس اوف ان كومبليت اكيويشن اللي احنا خيبت الامل هو داخل الحمام فاكر ان هو هينزل يفضل قاعد ويلاقي مفيش حاجه نزل ده لازم يكون الليجن في الريكتوم يبقى ديزينتري تعني ان الليجن في الريكتوم ديزينتري تعني ثلاث كلمات ضيارية بلد فلستول وميوكوس نازل مع فلستول التعريف بتاعها هو عبارة عن acute inflammation في large intestine بيبقى لازم يكون الريكتوم هو اللي فيه الليجن الأذب بتاعتها بقى أميبك ديزينتري، باسيلاري ديزينتري، بالهارديال ديزينتري، ألتراتيس كولايتس، كنسر ريكتم، دايفر تيكيلو الانتسطينة الأميبيازيز، الأميبة طبعا متشفى جدا في مصر ومشهورة ومالية البلد نتيجة المياه اللي احنا بنشرب الكلانيكا اللي بيكتشار في الغالب 90% الناس بيبقوا اسيبتوماتيك ما بيشتكيش من أي حدا خاص في حالات الأكيوت أميبية ديزينتري هيشتكي من الابدومينال ديزينتري وهيبقى معاه شوية ابدومينال بي في الكورونيك انتستينا الابيبيازيز هيبدأ معاه ديارية وديزينتري الكومبليكيشن بتاعتها مشكلة الكومبليكيشن الاساسية في الأميبة ان هي ممكن تقلب بأميبك ليفر أبسسس والأميبك ليفر أبسسس ممكن يربشر ويعمل توكسينيا وسبكسينيا وفيفر وهيدك وإنسومنيا وماليز ممكن يحصل كمان معها في موريتش الانتستيجيشن بتاعتنا احنا بنعمل هنلاقي الاميبه موجودة في ستول بس مش معنى ان انا نلاقي واحد عندي الاميبه في ستول موجودة ده معناها ان هو عنده كورونيك انتستيان الاميبية ده ده معناها ان هو موجود بس عندي الاميبه اهم حاجة ان هو يكون بيشتك ممكن نعمل سيرولوجيكال تيست ممكن سيتي سكان وأبدو من الصنار التريتمنت اللي هو المترينيدازول او الفلاجيل اهم حدا تعرفوها في علاج الاميبة ان احنا لازم ندي العلاج لفترة طويلة من 7 ل 10 ايام ليه؟ لان انا لما بدي الفلاجيل في فاول يوم هيتطفش كل الاميبة اللي موجودة في اليوم فبالتالي هتغرب وتروح على التشط فهتعمل كورونيك اميبييز فأنا لازم أدي الفلاجيل لفترة طويلة بحيث أن أنا أقضي على كل اللي موجود في اليومن واللي موجود كمان في الووكس الباسيلاري ديزينتري دي زي الشيجلوزيز أو الشيجلة نحن بس بنعرف أن هي بتعمل أبدومينال بين وغطر ضيارية ومعها فيفر وماليز في حالة معاها كمان أن هي ممكن تعمل شوية انفلميشن. زي ممكن تعمل أرثرايتس كونجانكتايفايتس توريسرايتس زي الاي الرايتر بنعمل ستول اكزامينيشن ممكن نلاقي فيها وايت بلاد سيلز نتيجة الانفلاميشن والانفكشن ممكن نلاقي ار بي سيز نتيجه, نتيجة الهيموريدج كمان في التريتمنت احنا لازم نعرف ان الشيجلا العلاج بتاعها بيسفل لوحده سيلف ليميتد مجرد بس ان احنا بندي انترا فيناس فلويد او اكسسيف في اورال فلويد هيبدا يخف لوحده بس لازم نعرف إن إحنا ما بنحبش ندي أنتز بزموتي بالدرج ليه؟ أنا لما بدي أنتز بزموتي بمنع التقلصات وبالتالي بمنع حركة الأمعاء إن هي تكنس الستيك فأنا بالتالي بخلي الشجلة انتشر أكتر في الجسم عشان كده بيقول إن إحنا ما بنحبش ندي أنتز إلا في حالات السفير أبدو من الكوليك ليه؟ عشان أفضل إن أنا اسيب ال, اسيب ال... الازبازم اللي بيحصل ده او المتلت بتاعت الامعاء علشان يفضي السكة طبعا طب لو كانت حالة لا تستجيب للعلاج ممكن ازيله في مرتين في الاسبوع لمدة خمس سيئة ايه الفرق ما بين الاميبك ديزنتري والباسيلاري ديزنتري دايما الباسيلاري ديزنتري معها فيفر وديهايدريشن وتبقى مور فريكوانسي ديفيكيشن في سؤال مهم جدا بيقول ضيارية فول باي سيستيميك ديزيز ايه اللي بتيجي باي ديزيز. اللي هي الهيموليتيك يوريميك والريتر بعد كده البلهارديازيز ده طبعا هيتشرح في الجنرال بالتفصيل ان شاء الله بس احنا هنركز فيه على كلمة مهمة ان مع البلهارديازيز بيبقى فيه وبيحصل وبيفصل نتيجة الانتستاينال بوليت سبب الكلوبنج هنا دوك سيك وبيحصل طبعا مع هيباتوس بلينوميجالي وبورتال هايبر تنشن الال انفلاماتوري باول ديز ديزيز زي كرون ديزيز والالتراتيف كولايتس الكرون ديزيز بيأثر على اي منطقة في الشاي تي لكن الالتراتيف كولايتس بيأثر بس على اللارج انتست الاثنين عبارة عن كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن الاتيولوج بتاعها انو مش عارفين ايه السبب اي سبب موجود ده مجرد اقتراحات وحاجات related يعني زي الديت الانفكشن ده مش مش حاجات مسبتش نتيجة انا اتكلم الاول على الالثوريتف كوليتس اهم حاجة تعرف ان الالثوريتف كوليتس هو كورونيك انفلاماتوري ديزيز كايني بتكلم على الانفلاميشن اللي درسناها بالضبط في الباصولوج بتاع السنة 3 ده افكتد والكولن بتأثر على كل الكولن في منطقة A Large intestine. بيحصل Diffuse Inflammation للميكوزة يعني هي بتأثر على الجلد بتاع الميكوزة بس بيحصل بيبقى في عندنا كأن في خراريج صغير عن... نتيجة ال بيحصل Bleeding directum. بيحصل بلادي ضارية وكمان معاها ميوكس بيحصل كنزمة وبيحصل abdominal discomfortable وبيحصل abdominal A-B ممكن بيحصل معها remission وexpression يعني المرض ممكن في حالات مع وقت معين يفضل سنة 2-3 اثنين فيش اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اي عرض للمرض بس المرض يرجع تاني في بيحصل extra intestinal manifestation ده عبارة عن شوية manifestation مالغاش علاقة بالنتيجة النتيجة المرض لان احنا قلنا ان المرض انه ممكن يكون في أوتومين ميكانيزم أو أي ميكانيزم تاني بيحصل وطلعا في أي اكسترا انتستايم الانفستيشن هنا هنقول ايتس بحصل الكافة احد في جوينت بيحصل ايه معها منوارسرايتس في الايوبيايتس في الاسكن في الكيدني ممكن يحصل استون وممكن يحصل شوية في الليبر والبيلاريتاكس بيحصل فاتي ليبر و أوتوميون هيباطايتس ممكن يحصل اميليدوزيز نتيجة ايه كورونيك انفلاميشن لفترة طويلة الانفستيجيشن <تصفيق> بنعمل ستول إجزامينيشن وكالتشور عشان نتأكد ان مفيش يوجد اي سبر من اسباب البياريال علي هنعمل بلاد إجزامينيشن هنلاقي السقر عالي السراءات بروتين عالي هنلاقي زيادة الوائد بلوت سيل ده معنى ان هو في انفلاميشن ممكن نلاقي كمان نورموسيتك نورموكروميك أنيميا نتيجة أنيميا أوف كورونيك ديزيز ممكن نعمل باريوم إليما هلاقي في الباريوم إليما ان في نارو يومي ممكن بالمنظار ممكن نلاقي كريبتيد أبشير، بس أهم حاجة محن متأكد بيها حاجة اسمها رباعية اللي هو نورموسيتك نورموكروميك كنور مكروميك أنميا، وزيادة إيه الصار، وزيادة سيري أكتيف بروتين، وزيادة قراث الدم البيض. طب إيه هو الد فرنشال بتاع واحد عنده بلاذي ضيارية. البلاذي ضيارية من أسبابها الكريبتولويكس، أميبك ديزينتر، باسيلاري ديزينتر. سيتوموديالو فيروس في واحد مناعته ضعيف والاريتابول باول سندروم. التريتمنت بتاع الألسلاتيب كولايتس في الأول في جنرال ميجرمنت ان احنا بنتكلم على الدايت يبدأ يأكل اكل مش يعني ما يكلش حاجات مثلا زي عيش ناشي يأكل اكل بسيط اللي ما يجرحش في الميكوزة ممكن نعمله بلوت رانت فيوجن عشان نعالج الانمية اللي موجودة عنده ممكن نعمله في level ثري عشان نمنع الديهيدريشن والA والأسد بايز بستيرمنز. الميديكال تريتمنت ببدلوا صلصة ثلاثين ده anti-inflammatory drugs. صلصة ثلاثين دوت واعباء كأني بدي لو أزبرين بس الأزبرين مضغط المادة علشان ما يتكسرش في المعدة. فلما يعد من المعدة يبقى موجود المادة الفعالة في the small المرض ده إحنا قلنا إنه بيعمل extra extra inflammation كأنه له علاقة بال فعشان كده بدي كورتيكوسترويد او لفترة طويلة سواء كانت لوكال او سيستيميك على حسب الحالة طبعا احسن حاجة بنحب نديها بريدنيزيلون ممكن شوية ادوية تانية بقى زي الادا سايبريم و طبعا معها انتبريتك عشان امنع الساكاندر باكتيريال انفكشن ممكن ندي كمان معها ميليكيشن عشان ايه الضياري في الميديكال <تصفيق> مانجمنت <تصفيق> <تصفيق> واحد خلاص عنده المرض رؤى تشتد عليه في الفترة دي، فانا ببدأ ديله اي في بلاود انتبايوتيد بلا ترانسفيوجن نزبط له الأكل برينتال مش شرط هو لعم على البقى محليل وكده طبعا وياخد اي كورتيكوسترويد سرجلد ريتمنت بنبدأ نشيل المنطقة اللي فيها اي مشكلة ومعانا كمان بعد كده ايه الديفرنشال بتاع بين في إليا كفصة كأنها بين واجع في منطقة ازاي ده إيه بقى الحاجات دي بين في إليا كفصة أميبا كورون ديزيز تيرمينال بعد كده هنتكلم على الكورون ديزيز ده ده افكت بارت اي تي فروم ماوس تو بيأثر على اي جزء من جي آي تي. بس بيوقوف في منطقة مناطق سكيب مناطق خالية جداً لا تشفى اي حاجة. الميكروسكوبك إكزامينيشن بنلاقي معاها في كائن في أبسيس. السمول باول بتبقى ثيكند أند نارد. الميكروسكوبك إكزامينيشن إنف بنلاقي إنفلاماتور ال إنفلاميشن extends through all layer of the يعني احنا لو جينا نقول ان الالثراتيز كان بيأثر على الميكوزة بس لكن الكرونز بيأثر على كل اللير اوفزا جايتي اللي هو ميكوزة صاب ميكوزة سيروزة ماسكروزة كل حاجة هيدا كمان مرة ان الالثراتيز بيأثر بس على الميكوزة لكن الكرونز بيأثر على اللير اوفزا سمول انتظام طواج ال اي تي يعني. طبعا معها اه انفلاميشن يبقى الألثارات الكولايتة والكورونيس ديس ده عبارة عن وبالظبطة تكتب نفس الكلام اللي كان بيتكتب في سنة ثلاثة في حالات الكورونيك انفلاميش طب ايه هي الكلينيكال بيكتشر ده يا رياء أبدومينال بين ويتلوس بين فرائت إليا بفصة كأنها أعراض زايدة الانفستيجيشن باريام فولوس رو فول سمول باول هنلاقي في باريام انيما كمان ممكن نعملها ممكن نعمل فيكي سكان ممكن نعمل سونار التريتمنت جنرال ميجرمينت ان احنا نعالج اي حاجة نعالج البيارية نعالج الابدوميالبين نعالج الانيميا نعالج الالكترود ديستيربنس نبدي كورتيكوس كرويد ممكن نبدي سالفا سالزين ممكن نبدي امينو سابيشان ايجنت بنحب ندي كمان مترونيدازول الفلاجين علشان نبدأ نمنع اي حاجة تحصل اه طبعا اخلا المرض دوت في الغالب مناعي فاحنا احنا برضو بنضي استرويد وممكن ندي ازال فايبرين فور لونج دوريشن اه بنلجأ للحالات الغراحية لو فشل العلاج الطبي السؤال دي يجي الواحده ايه هي الكمبيليكيشن اوف انفلاماتوري باول دي دي اول حاجة انه ممكن يحصل برفوريشن ممكن, ممكن يحصل نتيجة الفايبروز، ممكن يحصل هيمورج ممكن, ممكن يحصل انيميا ممكن يحصل توكسيميا نتيجة الالثوريتس كولايتس كولايت ممكن المرض لان هو كرونيك ممكن يقلب بأميلودوزز كبني ويبدأ بقى نتكلم كأنها أميلودوزز كبني زي ما نتكلم على الشطر بتاع الكبني الكبني ببعض ادخل ممكن العلاج المرض لو استمر لفترة طويلة يقلب بكارسينوما أوفزاك كولون ودي تعتبر حاجة خطيئة ثاني نيجي بقى لمرض من الأمراض العصر اللي هو القولون العصبي الريتابول باول سندرون ده عبارة عن فانت functional bowel disorder in absence of structural asure يعني ده مرض مفيش حاجه عارف امسكها او ان ديت يعني لو هو انفلاميشن لا هو مرض فانكشنال يعني مفيش حته مقطوعه مفيش حته متعوره مفيش اي مشكلة هو مرض فانكشنال السبب بتاعه مش معروف في الغالب حاجات لها علاقة بالسايكال بيقوم او ممكن معاها الهايبر سنسي بتاعت الكلينيكال دي مهمة جدا المريض هيشتكي يقول عنده Long History of Long Septum Free Interfect يعني هو بعض فترات طويلة ما عندوش اي مشاكل ولا اي حاجة وفجأة يحس بتعب او فجأة يستمر معاه التعب. The clinical picture اول حاجة عنده recurrent abdominal B على طول عنده abdominal B ييجي وبيبكر الabdominal B يقل لما بيحصل او بيبقى دايما معاه كونستيبيشن او داياريه بفترات وفي فترات بيبقى عنده ان عنده, عنده في السجمويد عنده المريض دوت دايما هيبقى عنده ان هو دايما يعني هو دايما بيبقى عصبي الان بعد كده كمان في عنده ايه لما يكون مثلا عنده امتحان قلقان شوية يحس ان هو ايه متوتر وعايز يخش بس اهم كلمة ان هو لازم يكون بيقعد بشهر اثنين 3 خمس 6 شهور ما بيشتكيش من اي حاجة ما فيش عنده اي ليث طيب اول حاجه ان هو عنده ابدومينال من بين بيقل او بيختفي لما يعمل ديفيكيشن او يخرج الفلات ايه في حاجه نون جي اي تي فيتشر اوف الريتابل باو سندرم في حاجات بقى ما لهاش علاقه بالجي اي تي احنا قلنا ان يعني حاجات تانية زي ما دائما دايما بيبقى عندك بيبقى عنده باد ريس ايه فاكتور ذات كان ايه تريجر الريتابل باو سندرم ايه هي الحاجات اللي بتخلي الريتابل باو سندرم تظهر اكتر ان هو ياخد انتبيوتيك ثيرابي ان هو يحصل عنده جي اي تي انفيكشن المهم بقى الان عنده امتحان قلقان خايف من حاجة او المد سورد فجأة حد زعله او الايتنج سورد اللي هو ما يظبطش مواعيد نومه فبالتالي يفطر ويتغدى ويتعشى في مواعيد ملخبطه الانفستجيشن كلها ما فيش عنده اي حاجة يبقى دوت ديجنوستيك باي اكستلوج التريتمنت مبدئ ان انت تطمن العيان تعمله له رياسورنس تبدا تنصحه ان هو يأكل اكل في خضروات زي بقى ال يعني طبعا الأكل بقى اللي فيه هاي فايبر علشان يبدأ يحرك الانتستين ممكن نديله سموس مصر لكي ننع البين ممكن نديله سيروكسات اللي هو سيروتينير ابتك انهيبتور لو كان عنده كونستيباشن تراي سيكلك انفي دي بيثان لو كان بقى المريض دا بقى عنده الحالة الريتاب خالص نتيجة اي حاجة ثاني اللي هو مثلا عنده حالة وفاة عنده وحالة الاء اه بيجهز نفس الامتحان معين اه الان في الفتره دي ممكن نديله تراي سايكليك انتي دبريست بس طبعا بنلجئ بقى الا في الحالات الايه الخطيرة جدا الكانسر كولون الكانسر كولون الطلبه بتاعته طلعه شهيره اولد ميل فجأة عنده ويت لوس وريكاء ريسنت اونست اوف كونستيبشن كونستي يعني عنده انساك لم يعتده من قبل مع يعني فجأة جاله الانساك ده يعني في الناس طبعا عنده الانساك ده في الناس الحمام بتقعد يوم او يومين ما يخشوش الحمام لا ده راجل كبير فجأة بدأ يخس وعنده recent onset of concentration انساك لم يعتده من قبل ايه هي الفكتور اللي بتأثر انه ممكن حاجات يعني لو هو family history ما بيأكلش الاكل بتاعه فيه املح كتير بيأكل له دايت ريفيبر ما بيأكلش حاجات فيها الليف الكلينيكال بيدشر هيبقى عنده الالتيرنيشن إن البول هابس.في الأول هيبقى ما عندهش أي حاجة ظهرة عليه لكن بعد كده هيبدأ يحصل عنده ريكل بليدنج ممكن يحصل بعد كده إنترسينال ابترششن.الكلينيكال إذا مينش ملاش لازم لأن أنا مش أقدر رافع كبير. يعني ما عرفش ممكن يكون عنده اي حاجة عنده تندرنس فهي ممكن يكون عنده هباتوس بلينوميجا لنسيجة اي سبب وممكن يحصل عنده لفرميتالبسل فانا لازم أخش بقى بالإنفستيجيشن انه هو عمل باريام إنا اعمل جي اي تي اندسكوبي طبعا اللور جي اي تي اندسكوبي اعمل بايوبسي اعمل سيدي سكان اعمل أبدومينال سومار في كيس مشهورة بتيجي او في الامتحان اسمها بايفر تيتيولار ديز <تصفيق> اوف ذا كولن او الدايفركتولوجيز الحاله بتاعتها مشهورة قوي اولد عندها كونستيبشن لفتره طويله بقالها فترة طويله لكن لو خدنا بالنا في اللي فات كان ايه كان ميل وعنده, وعنده يبقى ايه مختلف لكن هنا قلنا اولد فيميل عندها long history اوف كونستيبشن عندها, عندها, عندها لفت صايدة أبدو من البين عندها بليدينج بالريكتم في الإجزاميناشن اتلاقينا بروتينية إيريديشن أمزا لفت صايدة يبقى الكلينيكال بيكتشر <تصفيق> بتاعتها بي نفس الأعراض بس ماذا ما هي موجودة في اليمين موجودة في الشمال الكمبيليكيشن بروتمايتس ممكن يحصل فيستلة الانفستيجيشن زيارة ال اس ار اللي هو توتال ممكن نعمل سبايرال سي تي سكان التريتمنت تبدا فين دي تاكل دايتري فايبر ممكن نديها المترونيدازول علشان نبدأ نقلل عشان نبدا نزبط حركه ايه الامعاء البوليبوز ده حالة كانسر ده اوتو دومينانت ديزيز ديزيز الكلينيكال بكتير أبدو من البين وذئريه وبلاد وميوتاس في بنعمل باريم إن التريتمنت بنعمل توتال كولتيكتومي إحنا بنشيل الكول المرض بنش من يعني درس بعرف قيمة مفيش حدا اكتر من كذا لانه هو يعني مش منتشر قوي بس هما هرتاع فبدأ تحطه في النادك يعني لو عاد تدور لقيت مفيش فش حاجة ما حاجة في كل حاجة يعني واحد عنده ضيارية وأبدو من البين واستثنية الأميبة واستثنية الريتابل باول ديزيز خلق تبدأ بقى إيه تشوف في, إيه في المرض ده. بعد كده عندنا الكارسينويت تيومر الكارسينويت تيومر ده الكارسينويت تيومر ده عبارة عن شوية سرطانات تيومرز بتطلع من الانتيرو كرومافين سيلدية موجودة في الانتست اشهر الاماكن الابندكس والترمنال الهيليم وي دي عباره عن شويه تيومر بتطلع سيروتونين الاول نعرف ايه هي الكارسينويد سندرو. ده عبارة عن كارسينويد من غالبا من الابندكس بيطلع السيروتونين واذر ميتابولايت. بتروح للليفر بعد ما تروح للليفر بتتكسر في الليبر او تهرم منه تروح للرايت تروح على التريكاسبيد زال بتعمل فيها فيبروزوس فيحصل تريكاسبيد استينوس بعد كده ممكن تعمل لفر متاساسيز فتبقى معاليتش هتتكسر في اللفر فتقلب بايه لكارسينويد سندرو الجزء ده بالظبط هاشرح بالتفصيل اكتر مع التريكاسبيد استينوس الكلينيكال بيكشور بتاعتها بتبقى معاها الأول بتبقى asymptomatic لحد داية ما يحصل الميتاستاسيس في الليبر أول ما يحصل الميتاستاسيس في الليبر خلاص بقى الليبر ما عادش قادر يكسر إيه المواد دي هيحصل بعد كده flushing في الفيس هبدو من البين recurrent watery diarrhea weasy chest tricuspid stenosis وممكن يحصل paroxysmal hypotension اه انا انا عرفت في الكارسينوما تيومر ان هي لها بالسيروتونين الانفستيجيشن هلاقي بقى هاي ليفل اوف سيروتونين بنعمل ابدومينال سكان بنعمل سي تي بنشوف الليفر ميتاستاسيز فيه ولا لا التريتمنت بندي انترفيرون علشان نقلل الجروس بتاع الديوم الانتستاينال ابستراكشن ده عبارة عن فيليير في الباس نشوف الانستاينال كونتنت الانستاينال كونتنت ما عرفتش ادره تعدى وتنزل ما عادش ايه قادر ايه ينزل لستوري الاسباب بقى بتاعتها ميكانيكال او او dynamic او هنتكلم الاول على الميكانيكال انه في اي اي تيوم. تيومر تيومر افل السك او في foreign body افل السك عاي جسم جسمه ولا حاجة في افل او واحد عنده structure او واحد عنده هيماتومة او واحد عنده انتوسيبشن او اسكيمي ممكن آه بعد عملية حصل ادييجن ممكن يكون في ميتاساسيك تيومر آه في فيه اه بكتيريال اوور جروس مع انفكشن الديوجناز بتاعها بنعمل أب... اه ب... <تصفيق> اه نلاقي المريض الجائلة عنده ابدومنالكوليك عنده هومتينج عنده كونستيبشن وزاو باسج بس... او فليكس الكلمة دي مهم اي عنده كون استبيان وزاود باسج فريكس يعني كأنه مكتوم مفيش فيش أي حاجة بتعدي. أنا أعمل له سي تي ممكن نعمل له إكس راي التريتمنت بديله إنترافينوسفليود وبعد كده أشوف إيه السبب اللي لقى في السكة في الغالب بيبقى علاجها علاج جراحي. في بقى ال البراليتيك إلية ده من أبستراكتيف لايك of region of the intestinal tract يعني عنده حركة الامعاء هي اللي فيها مشكلة يعني ما فيش حاجة أفلسكة زي اللي فاتت اللي فاتت قلنا ان ايه عيل بلح حاجة فيديومر في أي حاجة أفلسكة لأ دي حاجة ما هيش أفلسكة دي البرلاتيكاليس الأسداد Recurrent abdominal surgery عمل عمليات كذا عملية فبدأت حركة الامعاء يحصل فيها مشكلة وبدأ يحصل irritation في النرد صدلي بتاع الأمعاء اه واحد عنده اه هايبوكاليميا هايبوكاليميا بسيبدأ تضاربط حركة الامعاء عنده بكتيريال بروتوميكس سيفير اب دوميال انفلاميشن زي الايه البانكريا تايتس البياجموز بنعمله اكسري او سي تي اه واب دوميال بستنشن اه لايه اب دوميال بستنشن التريتنينت اه بنبدأ بنعمله راحة للامعاء اللي, اللي ما بتتحركش لاني انا عايزها تتريح عشان بعد فترة ابدأ خليها ايه؟ حرف فهتدي له مصنج باي ماوس مش هيكل اي حاجة بالماوس هنعمل بقى نيزو جاستريك ساكشن نعالج السبب لو كنا عارفين في سبب ممكن قدي له ان يستجمين انتراو جينس الانتستاينال سودو اوبستركشن نعرف في التريتمنت دي المواحدة ان احنا بنده نيوستيجمين بروكاينتين درانب وكولين ايرجيك ايجان الاكيوت ابنديسايتس دي انحالم براحة هتسمعوا فيها كلام زي ما انتوا عايزين ان شاء الله في سنة سته بعد كده هنتكلم على الجول بلادر الجولستون الجولستون دي دايما منتشرة في خانفة حرف اف اللي هو في ميل فورتي ييرز فرطيل فاتي ده منتشر اكتر المرض الستون دوت في الفيميل اكتر من الميل نتيج مع الفيميل عشان تاخد كونتراسيبت بيلز بيحصل مع الناس اللي بيحصل لها الرابد ويتلوس له علاقة بالليبر سيروزز له علاقة طبعا بالوبزيتي الاتيولوجي والطيب بتاعها مايهمناش كحاجة فكاية ان هي سبب الستون ده ايه هل هي بايل بيجمنت او كوليستيرول إيه نعرف بس لما بيكون الكوليسترول بيبقى نتيجة الكوليسترول اللي موجود في البيت طب لما بيكون بيجمينت الستون في اشهر حالات حالات الايه الكورونيك هيموليسيز الكلينيكال دكتشا الفيميل هتجيل العيادة بتشتكي من ايه اول حاجة اسبتوا ما تشتكيش من اي حاجة خطف فاجأة الكوليستون الستون دي هتعمل ايه بايلاري بين وتعمل كوليسيس تايتس. هتعمل اوباسترابشن هتعمل سيفير بين وتقفل السكة اللي البيل بيصب على ديو في ديودنا فيحصل ايه جمز ويحصل كولانجايتس ويحصل بايلاري بين البين هيبقى موجود في الريت هايبو كوندريان وفي الابي جاستريان يعني هيبقى بتشتكى كأن... كأنها عندها هايبا يبقى بين في, في الريت هايبو كوندريان الكمبيليكيشن اشهر كومبيليكيشن للستون ده ان هي تعمل بانكريا تايتس. وتعمل وبستركتر جمز وممكن للستون دي نفسها تجرح في اي حاجه فتعمل في الحالة اللي بتيجي على على صفحه الاستون هيقول في مير عندها 40 سنه فجاه جالها ريكا... لا مش مش فجأة. عندها ريكيرنت بين في الرايت هايپوكندريوم زين سفير بين ويز زائد دارك يور لها سونار لقينا عندها انترا ممكن بقى طبعا نعملها الابروسكوب ممكن هيموليتيك انيميا عندها سفيروسيتوزز او هيموليتيك جونز ممكن تتحول الى بانكريا تايتس. وطبعا لازم نعرف ان البانكريا بيعمل رادياشن فين؟ رادياشن في البانك ماشي؟ التريتمنت نون سيرجيكال تريتمنت ان احنا نبدأ نعمل عايزين ايه؟ نمنع اصلا ان الحصوات دي هتتكون ماشي؟ بس في الغالب الحالات دي اصلا المشكلة ان الفيميل او الراجل حتى لا مش هيجي يشتري في المرحله دي يعني هو عمره ما يروح للدكتور والحصوه لسه ما عملتش عنده مشكله هو دايما هيبدا يروح له بعد ما الحصوه عملت مشكله فاحنا ممكن ندي التريتمنت بقى بتاع ايه الكوليسستايتس ممكن نعمل كوليسيكتومي نبدا نشيل ايه المرار ممكن ندي انتيز بازموتيك دراغ ما مستر رويدا الانت انفلاماتوري جراند زائد العلاج اف اي جراند الاكيوت كوليسيستيتس الاكيوت كوليسيستيتس في السيبتوم بتاعتها سيفير بين سيفير بين في منطقه الرايت هايبوكوندريوم والابجاستر المشكلة ان انا عندي لو بدأ يعمل راديشن في الباك اشك ان حصل عندي بانكرياتايتس الاعراض ايجي المريض بشتكي من نوزيا وڤوميتنج وعنده فيبر وجوندس هنعمل له سونار هلاقي عنده في إيه أكيوت كوليسستايتس تايتيس ممكن نعمل له سي تي نعمل له إيه ام ار اي إكس راي طبعا حاجات دي كلها بس إذا حالة شخص كليني كلي طب إيه هو الديفرينشنال دايجنوزس بتاع الأكيوت كوليسستايتس تايتيس أول حاجة أكيوت بنكرياتايت ثانية حاجة فيب تايت ثالث حاجة أكيوت ريد بايلو نيفرايت رابع حاجة بالفوريتين بالتيك أرث ومعاها كمان الهيباتيك أبسيس ونادرا لما يبقى الميوكارديال انفاركشا الميديكال تريتمينت بيد ريست نصنج بي ماوس انتروبينة سكليويد ممكن ندي انتي اميتيك دراج زي ايه الدومبريدون والكوليسيكتومي ممكن نبدأ ايه نعالجه ايه جراح طيب اه بعد كده عندنا البرايمري سكليروزي قولانجايتس بالضبط كأنني بتكلم على primary pylary cirrhosis بالضبط هضيف بس الفرق بينهم وبين بعض كلمتين ان الاثيولوجي هنا في primary sclerosing cholangitis في الاثيولوجي انو وبيبقى معاها etching والماركر بتاعها الانكل والعلاج استرويد تاني primary sclerosing cholangitis كأنني بالضبط بتكلم على primary pylary cirrhosis اللي تكلمنا عنها التسجيل اللي فات في الليفر بس معاها الكلمات مختلفه ان اكيولوجي معاها اتشنج معاها الانكا انتي بودي ماركر وبين عليها هنقول في حصوة راحة بايل عملت فيها عملت في ممكن تعمل فتعمل إبيجاستريك بين وتعمل رادياشن في البن طب إيه الريسك فاكتور بتاع الأكيوت بانكريا فايتس هايبر لبيديميا ده حالة مشهورة قوي في الخليج نتيجة إيه إنه هم بيأكلهم تريجلس ريكتل بيأكلهم بقى كتيرة جدا يأكل اللي هي بتاع الخروف والدهون مشبعة وإنمية كبيرة في الناس اللي بتشغب الكحول منتشر جدا في قروب وكمان معاها الانفكشن يبقى إيه هي الريسك فاكتور كولستون، الكحول، الهيبرلبديميا، والناس اللي بتاخد إيش كنوعه. الكحول لوحده ممكن يدمر البنكرياس. وخطورة البنكرياتيتس أنا ليه بخاف منه؟ مش عشان حصل التهاب في البنكرياس، أنا بخاف منه علشان بيطلع من البنكرياس البروتينوليتيك إنزيم، فالبروتينوليتيك إنزيم هتدوب أي حاجة قدامها، هتدوب البروتينيا نفسه، هتدو هتدوب, هتدوب الفوسفولوكتيش. هتعمل فات ميكروز وتبقى وتعمل هيمورجي وتعمل ميكروز وديت بتبقى حالة في لو ما اتلحقش بيموت طيب ايه هي الكلينيكال بكتشر هيجي يشتكي من سيفير ابدومينال البين ومعاها راديشن في الباك ونوزيا وڤوميتنج وعنده تندرنس ومعاه هيمورجي يبقى السؤال بيجي يقول بيشنت وذ سيفير ابيجاستريك بين زائد هايبر تينشن وبعد كده قلب معاه برينال فينغ وعنده راديشن للباك رادياشن في الباك يبقى بتاعه ممكن يكون اكلوز بانكرياتايتيس او طب ايه هي الكومبليكيشن بتاعت الاكيد بانكرياتايتيس ممكن يحصل بانكرياتيك كابس بانكرياتيك افيتيس ممكن يحصل هايبو Acute renal ديو تو to hypopolemia ممكن يحصل hypopolemic شوك ممكن يحصل طب ايه هي الحاجات اللي اشخص بيها الاكيوت ايه الـ احنا قلنا ان دي حالة فيتال فلازم اشخصها بسرعة اول حاجة هشوف العدد ال white Bluffs. هلاقيها كتير قوي. White هلاقي السيرم عالي وده يتخالب يعني حاجة ديوغنوستيك. لان انا نلاقي الفيرم اميليز عالي. ماشي؟ معنا بقى شوات حاجات تانية ان احنا بقى بنلاقي قلة الفيرم كالسيوم. بس اهم حاجة ان احنا نلاقي الويت بلاتسز ايه عالية جدا. ماشي؟ اه اهم حاجة في الانفتيكيشن عادة كمان مرة ان انا نلاقي الفيرم اميليز. بنعمل بقى سيتي الثلاثة ساوند دي ام ار اي الكلام ده كله التريتمنت بنبدأ ما ياخدش حاجة بالماوس ونعمل له جاء نازو جاستريك ساقش هنضف كمان ان احنا هنعمل مناجمينت للشوك زي بقى الهيبوتينشان بقى والانتي شوك طبعا لازم الحالة دي تدخل فيها الجراح بسرعة علشان يلحق اي حاجة لان احنا قلنا ان البروتيريزيك نظيم هتدوب اي حاجة في سكتة هاته وبقى الزبورتونية وبقى البولك بيزيل وتعمل ايه نيكروزز كمان الطب الكرونيك بنكرياطايتس ذه حالة الريفيلزابل دامج في البنكرياس. ماشي آآ الكريميك البيتشر ابدو من البين اكتتورية اللي هو فاتي ضيارية وبيبقى يحصل معاه دايابيتس الكومبيكيشن بقى يحصل بنكرياتيك اسايتس الانفتيكيشن سيروم اميليلاز طبعا مثلا يعني الكرونيك بنكرياطايتس دي حالة يعني ما لهاش علاقة بالبطن قوي ديت حالة لها علاقة بالضراح لكن اللي بيهمني برضه في الأكيوت بنكرياتيتس اللي هو ايه ازاي تشخص ازاي تعالجها عام حاجة في تشخيص الأكيوت بنكرياتيتس هو الأميليز الزيادة قوي وحكاية رادياشن في الباك طيب الكارسينومة في البنكرياس طيب الكارسينومة في البنكرياس بتبقى جيمليس جونس عنده جوندس وبنس يبقى عنده كارسينوما في الهيد اوف بانكرياس الانفستيجيشن هلاقي بقى باور بقى على التيومر ماركر طيب اولد ميل عنده ويتلوس لوس زائد اوبستراكتيف جيمز اون اكزاميناشن لقينا بالبل بلدر يبقى عنده كارسينوما اوف طيب الاوبستراكتيف جيمز نتيجة كومون بايل دكت اوبستراكشن يبقى عنده بول ستون او كانسر Ven, querías. بعد كده هنيجي نتكلم على الأكيوت أبدومين الأكيوت أبدومين ديت تحالة جراحية لكن بتيجي ديفرينشال دياجنوزي يقول ايه؟ ايه هي الدينجيرا سيناقف أكيوت أبدومين يعني انت اعرف ان واحد الواجع اللي في بطنه ده او الأبدومين البين ده حالة بقى خطيرة ولازم يروح لجراح او لازم له جراح وما ينفعش يقديله بسك بسكوبان اه مغص الكلام ده اول حاجة انه في ريجيب ألاقي localized tenderness ألاقي rebound tenderness أحط سماعة ما أسمعش intestinal sound أبص على بطنه أعر بطنه وأبص عليه ألاقي ما فيش حركة مع النفس يبقى تاني إيه هي الحالات اللي جاي لواحد بطنه بده وجعه أحوله جراح أو إيه هي صين أوف اول حاجة أحط السماعة على بطنه ما أسمعش أي صوت عنده rebound tenderness عنده localized tenderness الأدم فيه الحركة بتاعت النفس يعني dimension الأبدومن المهم مع النفس حركة الأبدومن ايه؟ مش أدرة تتحرك. خلاص انا عرفت ان ايه, إيه؟ جراحية زي بقى ايه؟ عنده رابتشر ايكتوبيك بريجننت لو كانت فيميل رابتشر اوف اوفيان سيس كوليسستايتيس اكوت بانكرياتايتس ففي لازم اشوف ال بتاعه علي اوف بي فبقى ده طب لو باك بين يعني عنده راديشن في الباك حط في ساكنت ممكن في حالات بقى الانفلاماتوري دي كونديشن زي الابندسايت ده تعتبر اقل شوي معها بقى ممكن يكون في في الابليميناشن طبعا انا لسه متكلم عنه كأنه اقول ايه هي الدنجر اوف سايد نعمل له بلاد بيكتشر هلاقي ايه توتال ليكوسايتك كاونت بيزيد ممكن ده على حسب الحالة لو كان السيرم اميليد عالي يبقى ايه حت فاكر البنكرياتايت نعمل له اكس راي التريتمنت هعالج السبب وهيبقى علاج جراحي طيب ايه هي الميديكال كونديشن اللي بتبقى شبه الاكوت ادمين يعني ايه هي الحالات بقى الادومينال بين سيفير ودنجرس ومعاها دنجرسين بس بتبقى حالات علاق لها علاقه طبيه مش هخش فيها دراسه ده طبعا هنقول اسامي دلوقتي وكل حاجه تيجي معاها شرحه زي فاميليير ميديتيرنيان فيفر او سيكيل سيل انيميا فاسكو نايتس هربزوستر مايوكاردن انفاركشن الريتابول باول سندروم هينوخ شونلاين بيرب طبعا ده كل واحده فيهم موضوع خاصا في شابتر يعني هنقول مثلا طب نتخيل كده ايه هي الميليكال كونديشن اللي بيبقى معاها كارينها اكيت ادومن زي قلنا سيكل سيل انيميا هنعرف في, في الشابتر الجاي ان شاء الله ان السيكل سيل انيميا ديت بتعمل اوكلوجن في الار فكأنها عملت اسكيميا فكأنها منعت وصول الدم للعضو فحصل فيه سبازم فبدات تحس بوجع رهيب مثلا في الميزنتريك بلكس هيحس بوجع فين في, في الادومن طالعه مش هتنفع نقول كل واحد. البروتين مرض في الأمعاء خل البروتين ينزل مع الستول أو أفقد كمية من البروتين فأدت إلى هايبو البيوميني فنأخذ إن شاء الله في النفرولوجي حكاية ايه هايبو البيوميني بالتفصيل لكن هنا ده مرض في الأمعاء خل البروتين ينزل في الستول فبالتالي قلل البيومين في جسمي فيخصى لأخياتس والكلام اللي احنا عارفينه بذ الضبط كان على حالات ما شاء الله فما هي الباب الهيبو أول حاجة اللي حاجه كرونيك ديزيز ما عادش قادر يصنع الالبومين ثاني حاجه رينال بفقد ضفقه الالبيومين نتيجه ان بايظه بروتين لوزينج انتيرنال بفقد البروتين نتيجه ان الامعاء بايظه او انا اصلا ما باكلش بروتين زي المال نيوترشن الجانك بلييدنج اللي هي الهيماتيزس والملينا ده بالتفصيل ان شاء الله في الجزء العامي ايه هي الديزيز بتاعه البروتينيم؟ اكلوت بروتونايتس، الاسباب؟ بكتيريال بروتونايتس، كيميكال بروتونايتس. وفي حالات الفاميليار ميديتيرينيان فيفر، الكلينيكال بيتش واحد عنده هيشتكي بنقول هيشتكي من تندرنس، ريباوند تندرنس، في الابدومينال وول. التريتمنت مش هياكل حاجه بالماوس، هنعمل له نديله ونعالج السبب اللي ايه اللي عمل المشكلة يعني لو كانت بكتيريا ياخد انتبيوتك ايه وعلى حسب ايه الحال طبعا بنعمله X-ray CT MRI ايه بس لازم استثنى شكاية انهم عندوش بنكريا طيس فعمل له ايه ثيرام اميليكس ايه تي بي بروتنايتس ده نتيجة واحد بيشرب لبن اشهر حاجة يعني بيشرب لبن انفكتد, انفكتد ميلك في تي بي او نتيجة ساكندري بالمونري تي بي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 وما لقناهم هنست... هنعرفهم ازاي هعمل أبدومينال سومار، أبدومينال سيتي، لبروسكوبيك إكزامينيش. هلاقي, رابد هلاقي في في ماسيف رابد ل Accumulating Afaids. وأبدومينال إكزامينيش هلاقي Distension في الأفايدس فلو ماسيف. وأبدومينال ماس. السبب في الغالب يعمة مزوس اليومك يعني أو بروتينال فيومر طالع يعني سرطان طارح من البروتين نفسه. أو secondary to يعني حصل سرطان في الأوبري مثلا وبدأ ينتشر في البروتنية معاه؟ وبكده خلصنا الحمد لله الجزء بتاع الـ الـ اتمنى انتو استفادتم ولو استفادة بسيطة من التسجيل ده في في الاخر جزء بتاع functional gestural intestinal disorder ده يعني جزء للقرية بس يعني حاجاتنا الحاجات كلها مشروحة دول المنهج بس دي تجميعة طفيفة يعني هيوعدي عيد تاني الارتاب البول سندروم البين الحاجات دي كلها لكن مشروحة دول الشرحي نفسه